النشرة الإخبارية, النشرة الإخبارية. في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن اخبار الدوله الإسلامية ليوم الجمعه السابع من ربيع الثاني لسنه 1440 للهجره نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين. ألاكوا إصابة واحد وعشرين عنصرا من البكك المرتدين في البركة والخير هل كوا مصابون من المرتدين في عدة أماكن من ولاية العراق هل كوا مصابون من الجيش النجيري المرتد وإحراق ثكنة لهم في بلدة كوكاوا مقتل إصابة خمسة من الرافضة المشركين في منطقة شيداي البداية من ولاية الشام هلاك وإصابة واحد وعشرين عنصرا من البكك المرتدين في البركة والخير من البركة؟ بمعية الله وفضله تم أمس هلاك وإصابة عشرة عناصر من البكك المرتدين إثر استدراجهم لحقل الغام تفجر عليهم بالقرب من مسجد خالد في بلدة هجين وقامت مفارز القنص باستهداف عناصر من البكك المرتدين بالقرب من المسجد ذاته ما أدى لهلاك ثلاثة منهم أسأل الله النكاية فيهم وأن يمنحنا أكتافهم ومن جهة أخرى قامت مفارز الإسناد باستهداف مواقع الجيش المصيري المرتد في مدينة البكمال وأطرافها بتسع وعشرين قضيفة هاون عيار مئة وعشرين وكانت الإصابات محققة ولله الحمد على تسديده وعلى صعيد آخر أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لجانب من الاشتباكات مع البكك المرتدين في بلدة هجين نسأل الله أن يثبت عباده المجاهدين وفي الخير بعد التوكل على الله تعالى جنود الخلافة يستهدفون بالأسلحة الرشاشة آليتين للبكك المرتدين في بلدة شحيل أمس ما أدى هلاك وإصابة قرابة سبعة عناصر كما استهدفوا أيضا عناصر من البكك المرتدين بالأسلحة الرشاشة في قرية تويمية أول أمس ما أدى هلاك أحدهم وإصابة آخر والله الحمد على توفيقه وإلى الحسكة بتوفيق من الله استادف جنود الخلافة بسلاح كاتم للصوت أحد عناصر النظام النصيري المرتد في حي النشوة الغربي بمدينة الحسكة أمس ما أدى لهلاكه ولله الحمد والمنة ننتقل إلى ولاية العراق هل كوا مصابون من المرتدين في عدة أماكن من ولاية العراق من شمال بغداد لتيسير من الله تم أمس اعتقال ونحر الجاسوس المرتد محمود عبد الله المشهداني بمنطقة الطابي في الطارمية وحرق آليته ولله الحمد وفي ديالة تم بعون الله أمس استهداف رافضي بعبوة ناسفة في منطقة المفرق وسط بعقوبة ما أدى لإصابته بجروح نسأل الله أن يعجل بهلاكه أما في كركوك فتم بتأييد من الله تعالى أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية رباعيه الدفع لشرطة حماية المنشات النفطية المرتدة بالقرب من حقل علاس النفطي ما أدى لتدميرها وهلاك اثنين وإصابة آخرين كانوا على متنها كما تم أمس أيضا استهداف منازل لعناصر من الحشد الرافضي والعشائري المرتدين بالقذائف الصاروخية في قرية العكولة شرق الحويجه ما أدى لأضرار مادية وتفجير بئر زراعي لمختار القرية ذاتها. ولله الحمد على تأيده. وإلى ولاة غرب إفريقيا. الكومصابون من الجيش النيجيري المرتد واحراق ثكنة لهم في بلدة كوكاوا. بتوكل على الله وحده. هاجم جنود الخلافة ثكنة للجيش النيجيري المرتد في بلدة كوكاوا بمنطقة بحيرة تشاد أمس. واشتبكوا مع عناصرها بمختلف أنواع الأسلحة. ما أدى لهلاك ثلاثة مرتدين وإصابة آخرين واغتنام ذخاير متنوعة وحرق الثكنة ولله الفضل والمنه. وأخيرا إلى ولاية خراسان مقتل إصابة خمسة من الرافضة المشركين في منطقة شيداي بفضل الله ومنه تم أول أمس استهداف عدد من الرافضة المشركين بقنبولة يدوية بمنطقة شيداي في هرات ما أدى لمقتل وإصابة خمسة منهم نسأل الله أن يطمس الشرك وأهله وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين. هلأكوا إصابة واحد وعشرين عنصرا من البكك المرتدين في البركة والخير هلكوا مصابون من المرتدين في عدة أماكن من ولاية العراق هلكوا مصابون من الجيش النجيري المرتد وإحراقوا ثكنة لهم في بلدة كوكاوا مقتلوا إصابة خمسة من الرافضة المشركين في منطقة شيداي وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اي ورب زاد نفح الازم طيبا في سبيل الله خذناها حروبا نصطليها اليوم شبانا وشيبا ننحر الكفر ونجتث البلايا نعتن الالهام ونستل القلوب إننا لله قسرنا جنودا جددا جنود نبهت قد لله قد قد حقت وجوبا إننا لله قصرنا جنوداً جنود